لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّمَا غَنِمْنَا كانت دومًا طول وقت لهم أم ضياء في ويريحا وانا قولوا نوق فو اا اا اي قدمت ايذكم الله ليس في <تصفيق> ولا